السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني اشهد انه رسول الله إلى الثقلين الجن والانس الى العرب والعجم اشهد أنه بلغ الرسالة وادى الامانه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه من ربه اللقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان يوم الدين أما بعد فاني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله واساله المزيد من فضله واساله سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا وأعمالنا ولياتنا وذرياتنا كما سألوا سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما كما سألوا سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ايها الاخوان ان المسلم الذي من الله عليه بالاسلام وهداه الايمان في نعمه عظيمه خصه الله تعالى بها دون غيره من أصلاف الناس غير المسلمين فإن الله تعالى أنعم على المؤمن بنعمة دينية خصه بها دون الكافر. حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله راشدا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فلله على المؤمن نعمة دينية خصّه بها دون الكافر فالي المؤمن بهذه النعمة وبهذا الخير العظيم هذه النعمة التي خصه بها دون الكافر هي أنه على عقيدة سليمة وعلى عمل صالح وعلى اعتقاد صحيح فهو من المهتدين في الدنيا وهو من المفتحين في الآخرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمنا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فالمؤمن هو الذي له هذا هذا الفضل هو الذي له الحياة السعيدة هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا يعيش في هذه الدنيا مغتبطا من الصدر فرحا بنعمه الله عليه فهو يعيش في هذه الدنيا لتكون مزرعة للآخرة يفرح بالأيام والليالي حتى يتزود عملا صالحا والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا بعلم نافع وبعقيدة سليمة بالإيمان الصادق يحرز الإنسان العمل ويكتب له أجره وثوابه أما الذي ليس له إيمان صادق وليس له اعتقاد صحيح فلا ينفعه اي عمل يعمله ثبت في الحديث أن الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا بر بوالديه وصلة لرحمه وصدقات وغيرها فإنه يجازى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وأولاده ثم يفضل إلى الآخرة ولحسبة له نسأل الله السلامة والعافية أما المؤمن فإن الله ياجره في الدنيا ويخلف عليه ويجعل العاقبه الحميده له في الاخره العقيده هي ما يعتقده الانسان العقيده من العقد اصل العقد العقد والربط والشد هو الشيء الذي تربطه وتشد عليه وتهتم به والعقيدة هي ما يعتقده الانسان ويدين به ربه من امور الدين والعقيدة هي هي الايمان بالله العقيده الصحيحة هي الايمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بالرسل هي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشر هذه هي العقيدة الصحيحة السليمة من آمن بهذه الأصول هذه أصول الايمان التي يعتقدها الإنسان المسلم ويدن بها ربه إذا كان اعتقادا صحيحا قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين هذه أصول خمسه بينها الله ولكن البر من امن بالله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين والقدر ذكر الله تعالى في قوله ان كل شيء خلقناه بقدر وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا بي الله تعالى أن من كفر بهذه الأصول فهو الكافر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالاً بعيدا. فالكفر بهذه الأصول هو الكفر والإيمان بهذه الأصول هو الإيمان قالت الآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير ثبت. يصح مسلم الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوم بين اصحابه فجاء رجل فدخل المسجد رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وعسى ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت ليس قال صدقت قال صدقت فعجب له الصحابة يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان فقال الإيمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان فقال الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك قال, صدقت قال فاخبرني عن, عن الساعه قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل قال فاخبرني عن امراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشا يتطاولون في البنيان ثم لبث منيا فقال النبي أتدرون من السائل وفلوق ردوه فذهبوا فلم يروا احدا فقال عليه الصلاه والسلام هذا جبريل اتاكم وعلمكم دينكم وفي لفظ امر دينكم فجعل الدين على هذه المراتب الثلاثة الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان الدين على هذه المراتب وكل مرتبه لها أركان فالإسلام له أركان خمسة والإيمان له أركان ستة والإحسان له ركن واحد والإحسان هو أعلى هذه المراتب ثم الايمان ثم الإسلام فالمسلم يعتقد هذه الأصول في الباطن يؤمن بالله ويؤمن بملائكة الله ويؤمن بالكتب المنزلة ويؤمن بالرسل ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره ويعمل أيضاً بجوارحه ياتي بأركان الإسلام الخمسة يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينطق بها بلسانه يروا بها صوته ويعتقد معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها بجوارحه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت من أقام هذه الأركان الخمسة في الظاهر وماتى كان الايمان السته في الباطن وهي العقيده هذا هو مسلم باطنا وظاهرا ومن اتى باركان الاسلام الخمسه ولم يعتبر اركان الايمان السته في الباطن فهو المنافق في الدرك الاسفل من النار من نطق بالشره ظاهرا وصلى وصام وزكى وحج ولكنه في الباطن لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالملائكه ولا بالكتب ولا بالرسول ولا باليوم الاخر هذا هو المنافق في الدرك الاسفل من النار تعالى وتعالى عبد الله بن ابي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه كانوا هكذا كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمتقون بالشارتين، يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويجاهدون ولكنهم في الباطن غير مؤمنين فصاروا في الدرك الاسفل من النار نسأل الله السلام والعافية والعقيدة هي الأساس التي تنبعث منه جوانح وأصل الاعتقاد هو الإيمان بالله ويشهد لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا أصل الدين والسلسة الملّة أن تشهد ان لا اله الا الله بلسانك وتعتقد معناها بقلبك تعتقد انه لا معبود حق إلا الله وتعتقد أن الله هو الرب والخالق هو مدبر وتعتقد أن لا إلا تعالى أسماء الحسنة والصفات العلاء وتؤمن بالرسل والملائكة والكتب وتؤمن بيوم الحساب باليوم الآخر وتؤمن بالقدر وبهذا يكون الإسلام مسلما إلا بفعل ناقضا من ناقض الإسلام فيفعل ناقضا من ناقض الإسلام بطل اعتقاده وصار مرتدا إلا انتاب قبل الموت فالإمام بالله هو أن تعتقد أن الله تعالى موجود وأن الله فوق السماوات وفوق العرش وأنه واجب الوجود لذاته وأنه قديم ازلي وأنه غني عما سواه وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم ولا بد أن تعتقد أن الله هو الرب وغيره مربوك وأنه الخالق وغيره مخلوق وأنه المالك وغيره مملوك وأنه مدبر وغيره مدبر وبهذا تكون حتى الله في ربوبيته ولا يكفف هذا في الإيمان لأن هذا لا يعتقد كفار قريش، ولا بد أن تؤمن بأسماء الله الحسنى واصمة العلا التي اخبر بها في كتابه أخبر الله بها عن نفسه في كتابه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تعتقد بأن الله هو الرحمن هو الرحيم هوه علم الضيب والشادة هو الرحمن هو الرحيم هو الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر هو الخالق هو البارئ هو المصور هو العزيز هو الحكيم يرضى ويغضب وينزل إلى سائر الدوال كيف شاء مستول على عرشه باين من خلقه واسماء الله وصفاته توقيفيه ليس للعباده نخترع لله اسماء من عندي اقسم بل هو كما هو كما تعالى سبحانه الاسماء والصفات التوقيفيه ما ثبت لله من الاسماء والصفات في الكتاب العزيز او في القران أو في السنه نثبته لله وما لا فلا وبهذا يكون الانسان وحد الله في أسمائه وصفاته ولك في ايضا هذا في الايمان حتى يوحد الله في عبادة وألوهيته وين يعتقد بأن الله هو المعبود بالحق وأنه لا يستحق العبادة غيره ويلتزم على ذلك ويعمل والعبادة التي يعبد بها الانسان ربه هي الأوامر والنواهي التي أمر الله بها في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أمر بالصلاة أمر بالزكاة بالصوم بالحج بالدعاء بالذبح. بالنذر، بالاستعادة بالاستغاثة بالتوكل بالخوف بالرجاء هذه أنواع العباده تصرفها لله وتوحد الله بها فلا تصلي إلا لله ولا تزكي إلا لله ولا تصم إلا لله ولا تحج الا لله ولا تدعو إلا الله ولا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا لله ولا تتوكل الا على الله ولا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تتوكل إلا على الله شبيعاً وعبادة تصرفها لله عز وجل ولا تصفوا لغيره وبهذا تكون وحدت الله في عبادته وألوهيته والمشركون الذين بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل الذين بعثي لهم جميع الرسل يؤمنون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسفل والصفات ولم يحصل بينهم وبين النبي نزاع يقرون بان الله هو الرب وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المالك وأنه مدبر ويقرون بأن الله له الأسفل والحسن والصفات العلا لكن الخلاف والنزاع بينهم وبين الرسل في توحيد العباده والالهيه فالرسل يامرونهم في ان يوحدوا الله في العباده فلا يدعون فلا يدع لا يدعو احد الا الله كما قال سبحانه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد وابى المشركون قالوا لا ندعو الله ندعو غيره معه يدعون اللات ويدعون العزى ويدعون بعض بعض الصالحين يدعون عيسى ويدعون الشمس ويدعون القمر وفي هذا الزمن كذلك يدعون البدوي يدعون زينب يدعون من العلوان يدعون العيد الروس وهكذا ابو إلا الشرك إلا أن يشركوا مع الله في عالة غيره الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وقال سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل الخبير الرسل يدعون الناس الى ان يخص الله بالذبح فالذبح لا يكون الا لله, لله كما قال سبحانه فصل لربك وانحر وقال سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا ابو المسلمين فعاب المشتكون الا ان يذبحوا لله ويذبحوا لغيره يذبحون للات وللعزة والأصنام وللشمس وللقمر وللنجوم وللبدوي وللدسوق ولزينب ولإبراهيم ولعيدروس وللكاظم ولعلي وللحسين اشركوا مع الله غيره أذب عباده لا يجوز أن تصرف لله فمن صرف لله وصرفها لغيره فقد وقع في الشرك لا بد أن تخص الله بالعبادة فلا تشرك معه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي أحد المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه فنزلت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم والذين مفاصله بين المسلم والكافر ما في التقاء لكم دينكم والذين لا اعبد ما تعبدون في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد لأنهم على الشرك ولا أنا عابد ما أعبدتم تئيسا لهم في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد لأكم دينكم واليدي وهكذا أن جميعا العباده لا بد أن تصرفها لله عز وجل الذبح النذر كذلك النذر لا يكون عبادة لا يقول لا لله إذا نذر طاعة فانه يجب عليه الوفاء بها كأن ينذر صلاة أو صياما سواء كان نذر مطلقا أو معلقا والمشرك ينذر لغير الله تجد يقول إن شفى الله مريضة يذبح يذبح للصاحب القبر أو للنجم أو للقمر والمسلم ينذر لله ان شفى الله مريضي لا تصدق النبي كذا أو لأصومن كذا أو لأذبحن لله كذا والمشرك يذبح على روح ميت بد في الإيمان بالله من الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى على الربوبيه من خلق والرزق والاماته والإحياء تخص الله بها وتفرده بها وتعترف انه هو هو الفاعل وحده وهو هو وهو المتصرف هو الذي له الخلق والرزق والاماته والإحياء والتدبير ولا بد ان توحد الله في أسمائه وصفاته لان تؤم باسماء الله وصفاته التي سمى بها نفسه او سماه بها رسوله او وصف بها نفسه او وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بد ان توحد الله في عبادته وولوهيته فتصرف العباده لله عز وجل في صيام زكاه ذبح نذر خوف رجاء توكل بر الوالدين صله الارحام حسن الى الجيران كف نفسك ايضا عن الاذى كونك تكف نفسك طاعه لله ولرسوله تتعبد الله بذلك تكف لسانك فلا تؤذي الناس تكف جوارحك تكف لسانك عن الغيبه والنميمه طاعه لله ولرسوله تعبد الله بذلك العباده فعل أمر أمر نهي أقيم الصلاة لا تقرب الزنا فأنت تقيم الصلاة طاعة لله يمسل. وتبتعد عن الزنا طاعة لله والرسول فعل وترك الشريعة فعل وترك افعل لا تفعل فالمسلم يفعل عبادة طاعة لله ويخص الله بها يعبدها محبة لله وخوفا يفعل العبادة محبة لله وخوفا ورجاعا وخضوعا لله عز وجل وتعظيما وإجلالا ويكف نفسه عن المحرمات يكف نفسه عن الزنا عن السرقة عن شرب الخمر عن قطيعه الرحم عن عقوق الوالدين عن أذية الناس عن الغيبة والنميمة عن السخرية طاعة لله والرسول يفعل الطاعة يتعبد بها لله ويترك المعصية عبادة لله فالعبادة فعل وترك أمر ولهي هذا التوحيد العبادة والذي وقعت في الخصومة بين الرسل وبين الأمم أما توحيد الربوية وتوحيد الأسماع والصفات توحيد الله في ربوبيته وتوحيد الأسماع والصفات فهذا أمر فطر الله عليه الخلائق وكفار قروا بذلك ولم ينازع الرسل في هذا إلا ما شد وإنما الخصومة والنزاع في توحيد العبادة فإذا وحد الإنسان ربه في ربوبيته ووحده في أسماءه وصفاته ووحده في ألوهيته فقد عمل بالله يكون مؤمن بالله هذا هو المؤمن بالله الذي يوحد الله في ربوبيته ويوحد الله, ويوحد الله في أسمائه وصفاته ووحد الله في عبادته وألوهيته مع الإيمان بالرسل والنبي صلى الله عليه وسلم وبشرط أن يلتزم وأن يودي العبادة وبشرط ان لا يفعل ناقض من نواقض الإسلام فيفعل ناقض من نواقض الإسلام بطلت العبادة إذا وحد الإنسان ربه وصلى يصلي ويصوم ويحج ويبر والديه ويصل رحمه ويتهجد يصلي في الليل ويتصدق وله أعمال لكنه فعل ناقض مره سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام ارتد على الإسلام بطلت العبادة صار ارتد عليه أن يتوفى تاب قبل الموت أحرز اعماله عمله صالحا ولما تعالى الردة حبضت الأعمال كلها بطلت صارت أبا مثورا ولو كان يتعبد مئات السنين قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقال سبحانه: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله هو في الاخره من الخاسرين كذلك فعل الشرك دعا غير الله او ذبح لغير الله ونذر لغير الله يكون فعل فعلا ضد الاسلام اشرك بالله والشرك محبط الاعمال قال تعالى ولو اشركوا يعني لما ذكروا الابي قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال سبحانه ولقد اوحي اليك ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملوك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين كذلك لو استهزأ بالله او استهزأ بكتاب الله او استهزأ برسوله أو استهزى بدين الإسلام بطل عمله وحفظ صار بالله. عليه أنه توب فإن تاب أحرز عمله وإذا فعل ناقض من الاسلام الإسلام وهو متوضي بطل وضوه عليه أنه إذا تاب أن يعيد الوضوء، لأن نريد أن ناقض من نواقض الإسلام وأن ناقض من نواقض الوضو أيضا وكذلك لو كان صائما ثم سب الله سب الرسول ارتد صار متد بطل الصوم عليه أن يعيد هذا الصوم إذا تاب في نفس اليوم عليها أن يعيد هذا الصوم الصوم هذا بطل بالردة نعوذ بالله وبطل الوضوء إذا كان متوضع يعيد الوضوء ويعيد هذا الصوم الذي فعل فيه ناقض مناقض من الاسلام الإسلام والردة ليست بعيدة ولا تحتاج إلى يرفع علم كثير من الناس يفعل الردة ولا يبالي تأتي أسئلة من الجزائر ومن غيرها يقول ليبيا يقولون عندنا كثير هذا يسألون يقول عندنا اذا غض بعض الناس إذا غضب سب الله أو سب الرسول وسب دين الإسلام والعيادوا بالله وهذا معتاد عندهم إذا غضب سب الله وسب سب الرسول أو سب دين الإسلام نسأل الله السلام والعافية بعض الناس إذا غضب كذلك سب دين الإسلام سب دين من يخاطبه شتب دينه وذم دينه ولا على دينه دينه دين الإسلام أيكم مرتد والعيادوا بالله حادم الأمر خطير. إذا أنكر وجوب الصلاة، فقال الصلاة ليست واجبه ما الصلاة ألي يحب يصلي ولا ما يحب يصلي ما هو واجب. رياضة. يكون مرتد ولو كان يصلي. بهذا الاعتقاد لأن أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. انكر وجوب أو كذلك إذا أنكر وجوب الزكاه قال الزكاه ليست واجبه أو أنكر وجوب الصوم، أو أنكر وجوب الحج. يكون مرتد لأن أنكر أمر معلوم من الدين بالضروره معلومة من الدين بالضرورة. وكذلك إذا أنكر. تحريم امر معلوم من الدين بالضروره ان كتحريم الزنا قال الزنا ليس حرام حلال او شرب الخمر حلال او قتل هذا الحلال او قطعه الرحم حلال هذا يكفر لهذه امور معلومه من الدين بالضروره اما الاشياء المختلف فيها ما يكفر مثل لو انكر الوضوء من اكل لحم الابن هذه مساله خلافيه بين اهل العلم وان كان الصواب انه الوضوء من لحم الابن لكن ما انكر امرا معلوم من الدين بالضروره هذه امر مساله خلافيه بين الاهل فهذا هو المؤمن بالله الذي يوحد الله في ربوبيته ويوحد الله في اسمائه وصفاته ويوحد الله في عبادته والوهيته الايمان بالملائكه هو الاصل الثاني من الإيمان الايمان هذه عقيده عقيده مسلم لا تتجلسى لا بد ان تؤمن بالله وتؤمن بالملائكه وتؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل وتؤمن باليوم الاخر وتؤمن بالقدر هذه اصول الايمان السته التي جاءت بها الرسل ونزلت فيها الكتب واجمع عليها المسلمون ولم يجح شيء، ولم شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وكان من الكافرين أصول أصول الايمان وأركان الإيمان أصول العقيدة عقيدة المسلم هذا الإيمان بالله ثم الإيمان بالملائكة ثم الإيمان بالكتب المنزلة ثم الإيمان بالرسل ثم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن الملائكة خلق خلقهم الله خلقهم الله من نور كما ثبت في صحيح مسلم خلقهم عبادته وأن لهم شرف ومكانا من فضلهم وشرفهم ومكانتهم عند الله ولهم وظائف وظفهم الله وثؤمن بانهم كرام عند الله عز وجل وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يغروف الله لا يعصى في السماء وإنما يعصى في الأرض والملائكة ذوات وأشخاص محسوسة تصعد وتنزل وتذهب وترى وتجي وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام ولهم وظائف منهم من وظفهم الله في عمارة السماوات يعمرونها العبادة التسبيح والتقديس والصلاة ومنهم ملائكة وكلهم الله بحمل العرش فيحمل العرش ثمانية يحملهم أربعة الآن وفي يوم القيامة ثمانية ويحمل العرش ربك فوقعهم يومين ثمانية وهم الكروبيون الذين حول العرش ومن اشرف الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمروا ومنهم ملائكة وكلوا بحفظ بني آدم يحفظونهم ومنهم ملائكة وقلوا بكتابة أعمال بني آدم كتابة الحسنات وكتابة السيئات فكل واحد من بني آدم وكل به أربعة أملاك بالليل وأربعة أملاك بالنهار بدلا حافظان وكاتبان حافظان واحد أمامه وواحد الخلفة وكاتبان واحد عن يمينه يكتب الحسنات واحد عن شبه يكتب السيئات عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار قال سبحانه له معقبات بين يديه يحفظونها من الله فإذا جاء قدر الله خلوا عنه ويجتمع هؤلاء الملائكة في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ففي صلاة الصبح ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل وفي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار الانسان ليس مهملا لسنا مهملين افحسب انما خلقناهم عبثا كل واحد من بني ادم وكل به ثمانيه املاك ثم اربعه بالنهار واربعه بالليل حافظان وكاتبان اربعه حافظان امامه وخلفه اثنان واحد الامام واحد خلفه. واثنان على يمينه وعلى الشمال يكتب الحسنات والسيئات وهناك ملائكه بأمر النطفة وتدبيرها حتى يتم خلقها وملائكه وكلوا بقبض أرواح بني آدم وملك الموت قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله أعوان يساعدونه فإذا جاء الأجل جاء ملك الموت عند رأسه يستخرج الروح وإن كان صالحا قال أية النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان وإن كانت عاصية قال ايتها نفس الخبيثة يخرج إلى غضب من الله وسخط فتتفرق في جسد فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلون ثم إذا استخرجها ملائك الموت أخذها الملائكة الذين الأعوان كما قال سبحانه توفت رسلنا قال قل يتوفاكم ملك الموت وقال الله توفى الأنفس حين موتها ولا منافات من هذا الايه فملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح والملائكه الذين معه ياخذونها بعد ويتولونها ويجعلونها في الكفن والله هو الامر بذلك قل يتوفاكم ملك الموت توفت رسلنا الله يتوفى الانفس حين موتها فالله يتوفى الانفس والذي قدر ذلك وكتب في اللوح المحفوظ وهو سبحانه وتعالى امر ملك الموت والملائكه بالقبض حين الوفاه وهناك ملائكة وكلوا بالقطر والنبات وهو ميكايل وملائكة وكلوا بالوحي وهو جبريل فجبريل ملك الوحي وميكايل ملك موكل بالقطر والنبات, والنبات الذي فيه إحياء الأبدان وملك الموت وإسرافيل موكل بالنفخ الصور الذي فيه عادة الأرواح الحياة إلى أبدانها فهؤلاء هم رؤساء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل لانهم موكلون بما فيه الحياة فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والارواح وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة أبدان ابدان الناس والحيوانات وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي فيه اعاده الروح الى اجسادها ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بربوبيه الله لهؤلاء الاملاك الثلاثه في حديث الاستفتاح كما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يستفتح بهذا الاستفتاح ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم توسل بربوبيه الله لهؤلاء عملاك الثلاثه الذين وكلوا الحياة وهناك ملائكه وقلوا بالشمس ملائكه وقلوا بالقمر ملائكة وقلوا بالجنة واعداد النعيم لأهلها وملائكة وقلوا بالنار واعداد العذاب لأهلها يؤتى في الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها والنار موجودة أسفل وتبرز يوم القيامة وبرزت الجحيم لبيرا فالنار اسفل سفيره يوم القيامه والجنه فوق السماء السابعه وصفاء عرش الرحمن وبعد ذلك الجنه في العلو في البعد أسفل والنار اسفل او النار اسفل وملائكه تخاطب الجنه والجنه النار ونادى أصحاب النار يا اصحاب الجنه ونادى اصحاب الجنه يا اصحاب النار تخاطبون مع هذا البعد العظيم ويرى يرى اهل الجنه يرون اهل النار ويتفرجون عليهم صلى الله عليه وسلم والعافيه وهم يعذبون وقد بيق قص الله علينا في سوره الصافات قصة مسلم وكافر مسلم له قريل من الكفار وكان ينكر البعث فمات فدخل النار والمؤمن دخل الجنة فجعل المؤمن يتحدث مع أصحابه وإخبانه وزملائه وقال إني كان لي في الدنيا ينكر البعث هل ننظر نطلع عليه فناداه فاطلع فرآه في سوائل الجحيم يتقل في النار فجعل يناديه وقال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمه ربي لكنتم من المحضرين افما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين يقول أن تنكر البعث رايت البعث الان رايت الجنه والنار يوبخوا افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كانني قرين يقول آئنك لمن المصدقين أئذا بتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فطلع فرأاه في سواء الجحيم قالت الله إن كتل تردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين وبالجملة كل حركة في السماوات والأرض عن الملائكة بإذن الله الكون القدري ومنهم المرسلات عرفة والعاصمة عصفة والناشرات نشطة والفارقات فرقة والموقيات ذكرى هم الملائكة ومنهم النازعات غرقة والناشطات نشطة والسابحات سبحة والسابقات سبقة والمدبرات أمراء هم الملائكة هم اشخاص و ذوات محسوسه تصعد وتنزل وترى وتذهب وتجي وترى وتخاطب الرسول اما الفلاسفه اعداء الله فانكروا الملائكه وقالوا ما, ما في ما اشخاص محسوسه وقالوا الملائكه عباره عن اشكال واشباح نورانيه يتخيلها النبي بدعمهم يتخيلها ولا ليس لها حقيقه وهؤلاء كفروا بلا كفار الفلاسفه الفلاسفه لا يؤمنون بالله الفلاسفه ادفع ارسطو مثل فلاسفه, فلاسفة الشاؤون لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالملائكه الملائكه اشخاص ذات محسوسه كما انهم لا يؤمنون بالرسل ولا بد للمسلم في عقيده المسلم ان يؤمن بالكتب المنزله وان الله تعالى انزل كتبا كثيره على انبيائه ورسله لهدايه الناس واصلاحهم وانقاذهم من الظلمات الى النور لا يعلم اسمها وعددها إلا الله ونؤمن بما سمى الله منها وهي الكتب الأربعة العظيمة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى وهناك كتب كثيرة لا يعلم اسمها وعددها إلا الله كما قال تعالى كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأعظم الكتب الاربعه وقرآن العظيم ثم إليها التوراة فالتوراة كتاب العظيم أنزله الله على موسى والله تعالى كثيرا ما يقرن بين التوراه وبين القران كما قال قال سبحانه وتعالى وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمتنا من ربك لتنذر قوما بعثهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبتهم بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوسيا مثل ما اوسيا موسى اولم يكفروا بما اوسيا موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قل فأتوا بكتابي من عند الله هو اهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين والإنجيل أنزله الله على عيسى خفف في بعض الأحكام وأحل بعض ما حرم عليهم لهم ما حرم عليهم والزبور كتاب أنزله الله على داود كله مواعظ وعبر وكان إذا قرأ الزبور كانت طالب الوحوش والطير كلها تسبح والجبال تسبح معه وتجاوبه يا جبال وأوب معه والطير وألنا له الحديد فمن لم يؤمن بالكتب أو أنكرها فهو كافر كما أن من أنكر ملكا من الملائكة فهو كافر من أنكر جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل إنه مكذب لله وكذلك من أنكر كتبا من الكتب التي أزلها الله فهو كافر لا بد من الإيمان بأن الله أنزل على الأنبياء كتبا لإصلاح الناس وهدايتهم وإنقاذهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم والإيمان واليقين ولابد من الإيمان بالرسل وهو الاصل الرابع من اصول الإيمان الإيمان بالرسل وأن الله تعالى ارسل الرسل الى الناس لهدايتهم وإبلاغهم دين الله عز وجل والتزامهم بالإسلام فالإسلام بمعنى الله هو دين الله في الأرض والسماء ولا يقبل الله من دين من أحد دين غير دين الإسلام وبيبت غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فالإسلام هو دين عادل وهو دين نوح ودين هود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام إن الدين عند الله الإسلام وبيبت غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال عليه الصلاة والسلام إن من عشر الأنبياء إخوته لعلات ديننا واحد وأنمهتنا شتى والإخوة العلات أخوة من الأب والأمهات الشرائع يعني أن دينه التوحيد والشراع مختلفة لكل نبي شريعة أوامر ونواهي فالاسلام في زمن آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جابه من الشريعة والاسلام في زمن نوح وطاعة نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جابه من الشريعة والاسلام في زمني هود هو توحيد الله وطاعة هود في مجابه من الشريعة والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله وطاعة صالح في مجابه من الشريعة والإسلام في زمن هو توحيد الله وطاعة إبراهيم في مجابه من الشريعة والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله وطاعة موسى في اتباع موسى في مجابه من الشريعة والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله واتباع عيسى في مجابه من الشريعة ولما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام معناه الخاص هو توحيد الله واتباعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتبة وقد نسخ الله جميع الشرائع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإس العرب والعجب بخلاف شرائع الأنبياء فإن الأنبياء كل نبي يبعثوا إلى قومه خاصة وقد يكون نبيين في زمن واحد وكل واحد مكلف بشريعة موسى عليه السلام هو من أولي العزم في زمن الخضر وراحنا إليه وتعلم منه وعمل الخضر شيئا لا يعلمه موسى وقال الخضر لموسى أنا على علم عند الله لا تعلمه وأنت أنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه وأنت على علم الله علمك الله لا أعلمه ولوط وإبراهيم في زمن واحد أما شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة شامله نسخ الله بها جميع الشرائع ولإن الله اخذ الميثاق على كل نبي لإنبعث محمد صلى حي... لا الله عليه وسلم أن تحيل تتبعنا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا العالمين عالم وقال سبحانه وما ارسل لك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس كافه وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلا اتباعي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فمن اعتقد أن هناك أحد يسعى الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غيره كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو مرتد بيجمع المسلمين الخضر خرج خرج عن شريعة موسى لأن موسى ما وصل أرسل الخضر ورسل الى بني إسرائيل لكن محمد صلى الله عليه وسلم بعث الناس كافة ما يجوز لأحد الخروج عن شريعته فمن خرج دعا أنه يخرج عن شريعته فهو كافر المسلمين قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الذي دخل النار ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء لأن الأنبياء متضامنون المتقدم بشر بالمتاخر والمتأخر صدق المتقدم فمن كذب واحد فقد كذب الجميع ومن كفر بواحد فقد كفر بالجميع ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين وما كذبوا إلا نوح لكن جعل تكذيب نوح الجميع المرسلين نوح من الذي ارسل قوم نوح من الذي ارسل واحد نوح وقال الله كذبت قوم نوح المرسلين كلهم وقال كذبت كذبت عاد المرسلين ومرسل لهم ما لهم الله كذبت ثمود المرسلين قوم صالح كذبت قوم لوط المرسلين كذب اصحاب الائكت المرسلين فجعل الله تكذيبهم لرسولهم تكذيبا لجميع المرسلين كذلك من كفر بكتاب من الكتب فقد كفر بجميع الكتب ومن امن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كفر بالجميع القران من امن ببعض وكفر ببعض فهو كفر بالجميع لا يتجزا الايمان باليوم الاخر هو الركن الخامس من اركان الاسلام اليوم الاخر هو يوم القيامه والاخر الكسر كسر وقابل والاول اليوم الاول هو الدنيا فجعل الله الدنيا يوم وهي الامر الاول والاخره يوم وهي اليوم الاخر يومان اليوم الاول الدنيا كلها من اولها الى اخرها واليوم الاخر يبدا من يوم القيامه اذا قامت القيامه الى ما لا نهايه ولهذا قال سبحانه يا ايها الذين امروا اتقوا الله وان نفس ما قدمت لغد الغد هو الذي ياتي بعد يومك اليوم كل الذي يمت هو الدنيا والغد هو الذي يأتي بعد يوم اتقوا الله ولتنظر كل نفس ما قدمتها لليوم الغد وهو يوم القيامة واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون فاليوم الآخر يبدأ من يوم إذا قامت القيامة ويلحق باليوم الآخر الإيمان بالبرزخ بنحصر البرزخ بعد الموت من مات فقد قامت قيامته فلا بد من الإيمان ب... بعذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر وان القبر اما رضه من رياض الجنه وخبره من حفر النار هذا لا من الايمان به برزخ تابع اليوم اما يوم القيامه يبدا من يوم يبدا من اذا نفخ اسرافيل في الصور نفخه البعث بدا اليوم الاخر وقبل النفخ هناك اشراط الساعه اشراط كبرى واشراط الصور اشراط الصور التي نحن فيها واشراط كبرى عشر تتوالى وليست اذا خرجت تتوالى. ك عقد الخرز اللي إذا قطع تتتابع الخرزات وكذلك إسراط الساعة إذا ظهر أولها الثابعة ولما ظهر واحد شيء منها إلى الآن أولها المهدي وهو رجل من يخرج من سلالة فاطمة اسمه كاسم الرسول واسمه أبي كاسم أبي محمد عبد الله المهدي خليفة يبايع له في آخر الزمان في وقت ليس للناس في إمام المهدي ما يقاتل الناس لكنه يبايع له في وقت ليس للناس في إمام وتكون خلافته خلافة نبوة وفي زمانه تكثر الفتن والحروب وتحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى ومن آخرها فتح القسطنطينية فإذا فتحت القسطنطينية خرج الدجال يخرج الدجال وهي العلامه الثانية من علامه الساعة وهو رجل بن آدم يدعي الصلاح اولا أنه مصلح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوية وهو أعبر عين اليمنى مكتوب بين عليه كافر يقرؤه كل مؤمن ومع ذلك يدعى الربوغية ومعه صلت الجنة والنار ولا خوانم أعطاه الله ابتلاء وامتحان ويأمر السماء فتمطل والأرض فتمبت ويقطع رجل نصفين ولا يسلط على غيره قال عليه الصلاة والسلام, على الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام سا أمر أو خلق اعظم من الدجال ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم وهي العلامة الثانية في زمن الدجال ويقتل الدجال ثم يخرج أجوج ومأجوج وهي العلامة الرابعة المتوالية ومر المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يا جود ثم تتوالى بقيه عشرة الساعة هدم الكعبة في آخر الزمان نعوذ بالله إذا ثم نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف ثم الدخان الذي يملع الأرض يصيبه من الزكام ويصيب المؤمن شدة عظيمة ثم طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدابة ثم آخر ذلك نار تخرج من قار عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيث معهم إذا باتوا تقف وقت البيتوتة فإذا انتهت الليل ساقتهم ومن تخل فاكلت فإذا جاء وقت القلولة وقفت فإذا انتهت القلولة ساقتهم ومن تخل ثم عن ذلك تقوم الساعة وفي في آخر الزمان بعد أن تطلع الشاسب مغرب بها ويعرف المؤمن والكافر بعد ذلك ساتي ريح طيبة تقبل أرواح المؤمن والمؤمنات من جهة اليمن ففي الحديث أنه لا يبقى أحد في قلب إيمان إلا قبلته حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فإذا قبضت رواح المؤمنين ما بقي إلا الكفرة وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم فعليهم تقوم الساعة ما تقوم الساعة إلا على الكفرة أخراب هذا الكون إنما يكون بخروج من التوحيد والإيمان وهذا يكون في آخر الزمان إذا قبضت ارواح المؤمنين المؤمنات بقي الكفرة ف... وهم مع كفرهم دار رزقهم حسن عيشهم فهي لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون لي فيأمرهم بعبادة الأوثان لا يعرفون معروفا ولا يمكنون منكرا في الحديث لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الأرض الله الله وهم في هذه الحال يبيعون ويشترون ويغرسون ويعملون ويبيعون ويشترون تقوم عليهم الساعه وذلك أن الله يأمر الساحة فينفخ في الصور نفخة الفزع نفخة الفزع نفخة طويلة يطولها الساحة فإذا سمع الناس الصوت فزعوا لا يسمى أصعاليتاً هكذا يتسمع يمين الساعة فلا زال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس تقوم الساعة والرجل يغرس الفسيلة يغرسها والرجل الآخر يلوط الحوض لإبله والرجل الآخر يمد القماش يتبايعونه مشغولون بدنياهم والساعة قامت عليه والرجل يأكل اللقمة فلا يأكله حتى تقوم عليه الساعة صوت صوت العظيم أوله فزع ثم اخره صعق وموت ثم يبقى الناس مده أربعين ثم ينزل الله مطرا ثم من منه اجساد الناس وذلك ان الله ان الارض تاكل اجساد الناس كلهم إلا الانبياء ان الله حرم على الارض تاكل اجساد الانبياء والإنسان يبلى كله الا عجب الذنب عجب الذنب العصرص آخر فقره في العمود الفقري حبه صغيرة مثل البذرة في الحديث كل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب منه خلق ابن ادم ومنه ركب سبحان الله حبه صغيرة مثل حبه الصغيره تنبت من اجساد الناس مثل بذره تنبت جسد الناس ويعيد الله الذرات التي استحالت من التراب وينشئهم خلقا جديدا ينشئ الله الصفات والذوات هي هي نفس الذوات يعيدها الله فذات المؤمن وذات الكافر المؤمن يتنعم فإذا تكامل خلقهم امر الله السرافيل فنفخ في الصور فعادت الارواح الى الاجساد الارواح انمايته الانسان ما تموت الروح روح المؤمن توقي الجنه ولا صله بالجسد فالناسوت هم طائر ويعلق في شجر الجنه لها صوره بالجسد تنعم الروح متصله بالجسد ومفرده وروح الكافر تبقى للنار وراسته بالجسد والجسد يبلى والروح باقيه في نعيم وفي علام فاذا نفخ اسراب في السور عارث الارواح الى اجسادها ودخلت كل روح في جسدها فدبت الحياه فقام الناس في التراب على رؤوسهم حفات لا عرتع لا ثياب عليهم وعرات لا ثياب عليهم غرلا غير مختونين ويقفون بين يدي الله الحساب في يوم كان قبل وخمسين الف سنه و اول من يكسى في موقف القيامه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم يحاسب الله الخلائق في وقت واحد يموج الناس يطلبون من يشفع لهم و إلى الى الانبياء الى ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها أنا لها هذا فيصرف هذا وتحت العرش ويفتح الله عليه محامد فيتركه الله ثم ياذن الله له فيقول يا محمد ارفع رأسك كسر الفرطا و فيسال الله الشفع في و الله في الخلائق وهذا هو مقام المحمود الذي يقف في الاولون والآخرون ثم ولاشته تطاير الصحف وتوزن الاعمال وتطاير الصحف اخر كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله وتوزن الاعمال وهو يرد الناس على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامه وينصب الصراط على جهنم ثم الاستغفار الجنة وفي النار لا بد من الايمان بالبعث من انكر البعث فهو كافر لا بد من الايمان بالجنه والايمان بالنار والايمان بالميزان والحساب والصراط ثم الركن ساذجا إيمان بالقدر أنتم بان الله علم الأشياء قبل كونها بالأزل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وتؤمن بان الله كتب شيء في اللوح المحفوظ كل شيء في اللوح المحفوظ لا يقع في مكالمة ما لا يريد وكل شيء وقع في هذا الوجود في الله أراده والله خالق كل شيء الخير والشر والسعادة والشقاوة هذا أصل من أصل إيمان هذه لبحة مختصرة عن عقيدة المسلم وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول وأن على دينه القويم هو لي ذلك هو عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعل الله ذلك في ميزان حسناته فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل يقول يعمل معنا في شركة من الشركات شخص نصراني من بلاد اليونان ورغبة مني في ترغيبه في الإسلام ودعوته تلطفت معه في الكلام وقلت له أنت أخي باللغة الإنجليزية فهل علي اثم لا ما ينبغي تقول أنت أخي تقول أنت, أنت رجل يا أبا فلان تلقبه أو يا فلان تسميه باسمه ما تقول أخي الله تقول إنما المؤمنون أخوة ودمن المسلم ليس أخاك ولكنك تقول يا فلان يا أبا فلان أنت رجل في كذا ولك لك أعمال كذا ولك اعمال بأعماله مثلا أو تنقبه أو مثلا تكنيه بابنه ولا بعث أن تتلطف معه في الحديث حتى تدعوه إلى الإسلام لكن لا تقول يا أخي نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما هو الميزان في مسألة العذر بالجاهل الجاهل هو الذي الجاهل الذي يجد من يسأله لا يحدث المعدوم الجاهل هو الذي يجهل هذه المسألة في مسألة دقيقة خفية مثلها يجهلها ولا يجد من يسأله أو لا يقع في ذهنه أن في هذه المسألة حتى يسأل عنها أما الذي يجد من يسأله فلا يعذر لا بد أن يسأل قد فلاسأله ولا ذكرين كنتم لا تعلمون وكذلك أيضا من كان لا يريد أن يسأل فلا يعذر الذي لا يريد أن يسأل ولا يريد بعض الناس قال ما أريد ما اريد أن يسأل حتى, حتى لا ألزم هذا غير معذور معذور الجاهل الذي لا يجد من يسأله أو الجاهل الذي يعني لم يقع في باله هذه المسألة ولم في ذهنه هذا الأمر حتى يسأل عنه أما الزاهد الذي يجد ما يسأله أو الذي لا يريد أن يسأل هذا غير معذور نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ رفع الله ورحمة لك ورحمة ما هو أعظم قسم من أقسام التوحيد أعظم توحيد توحيد العبادة توحيد العبادة هذا هو, ال... هو الذي وقعت في الخصومة من النبي ومن الرسل وهو أن توحد الله في عبادة وألوهية ولا نوعات توحيد الثلاثة كلها لابد منها لا الذين من ربوبيه الله والايمان باسماء وصفاته والايمان بولوهيته وعبادته لكن توحيد العباده هو الذي انكرهوا ويقولوا والذي وقعت فيه خصوبه اما توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هذا امر فطري فطر الله عليه الخلائق ولم يكر احد الا من شذ من المجموعه البشريه مثل الدهريين الدهريون والطبعيون ومن يقول بالصدفه هذا شذ من المجموعه البشريه والا فالناس كلهم فطروا على الايمان بربوبيه الله واسماءه وصفاته نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل ورد نهي في النوم بعد لا أعلم أنه ورد نهي يذكر بعضهم النوم نوم الضحى خبال ونوم العصر لكن لا, لا أعلم يعني دائما وكان شيخنا الشيخ عبد المزرحين والله ينام بعد العصر كان ينام بعد العصر لأنه لا يجد وقت لا في ذلك الوقت لأنه يأتي يجلس في العمل إلى قبيل الظهر ثم يأتي الضيوف عنده يوميا يتغدى معهم إلى العصر ثم ينام بعد العصر ثم يستانف العمل بعد المغرب. رحمه الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات يذكر فيها يذكر فيها أنه ثبت طبيا أن سوارا من النحاس يوضع على على اليد أو الخاتم فيمتص حرارة الجسم ويمتص الأشعة الكهربائية. هذا ليس بالصحيح. هذا يخشى أن كنا فيه اعتقاد. السوار كيف يمتص السوار؟ هذا ما ينبغي قد, يقو قد, يقو قد يقو قال يقول قد قالن هذا من من التمائم رأى النبي رجلا في يده حلقة من صفر فقالها ما هذا قال من الواحنة اللي جعلتها وهي مرض يأخذ في العرض في الرجال قال انزعها فإنها لا تزيدك الا وحنا فإنك لو مت وهي عليك ما فلحت عبدا هذا مجهسيها هذا ما هو صحيح السوار امتص كل شيء أوكي السيارة امتص عند السيارة امتص نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما رايكم في من يقول ان اليهود والنصارى اصحاب عقيده اليهود والنصارى اصحاب عقيده فاسده واصحاب دين باطل نعم كما قالت لكم دينكم ولا لا بد من هذا لا بد تعتقد ان اليهود على دين باطل وتعتقد انهم كفار وانهم من اهل النار ومن لم يعتقد ذلك فهو مرتد لانه لم يؤمن بالله من نواقض الاسلام ألا تكفر المشركين أو اليهود والنصارى من وقت الإسلام من, من, من لم يكفر المشركين أو اليهود والنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم لأنه ما كفر بالطاغوت لا إله الا الله كلمة التوحيد مشتمله على أمره الأمر الأول كفر بالطاغوت هو يقول لا إلهة وين تعتقد أن اليهود والنصارى كفار وأنه على دين باطن والوثنيون والشيوعيون تعتادك البطلان ما هم عليه من الدين وأنهم أعداء ولكن ما اذا لكن تقتلهم لا لا تقاتلهم الكفار على قسمين قسم حربيون هذا اللي مثل اليهود في فلسطين مثلا حرب بينهم المسلمين وحرب وقسم لا غير حربيين دخلوا البلاد بأمن أو بذمة أو عهد هؤلاء دماؤهم معصومة وأماراتهم معصومة وفي الحديث من قتلهم معاهده لما رح راهت الجنه تحسن إليه وتطعمه وتسقي لكن تبغضه وتعتقد انه على دين باطل تعتقد انه عدو لله لكن معاملة شيء واعتقاد شيء اخر لا بد من هذا فالذي يقول ان اليهود والنصارى ليسوا كفار هذا ما كفر بالطاغوت والإيمان لا بد فيه من امرين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لا اله هذا الكفر بالطاغوت الا الله هذا الايمان بالله كلمه التوحيد مشتمله على على نفي وإثبات هذا الكفر بالطاغوت والبراءه من كل معبود سوى الله و اعتقاد بطلان ما عليه كفار من الدين وبغضهم وعداوتهم هذا هو كفر الطاغوت والثاني الايمان بالله فليقول ان اليهود على عقيده صحيحه او على دين صحيح هذا مرتد لانه ما كفر بالطاغوت ولا صح الايمان إلا بامرهم بكفر الطاغوت والايمان بالله شخص يقول انا اعبد الله واصلي واصوم لكن ما لي دعوه في اليهود والنصارى فاذا قلت له ايش تقول في اليهود والنصارى قال الله ما لي دعوه فيهم يمكن يكونون هم على دين دين سماوي هم على دين اليهود على دين ولا النصارى على دين لكن ما عليه منهم ما اقول فيهم شيء يقول لا بد تقول فيهم شيء لا بد تعتقد انهم كفار والا هم تكافرون مثلهم لا بد تعتقد ان اليهود كفار والنصارى كفار وأنه على دين باطل لكم دينكم دين عليهم على دين لهم دين لكن دين باطل لكم دينكم ولا دين الله تعالى عنهم أنهم قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لا بد من ان هذا من لم يكفر اليهود او النصارى او الوثنيين او الشيوعيين فهو كافر مثلهم والذي يقول بعض العماني نحن والاخر نحن والاخر اليهود والنصارى الاخر ما يسميهم كفار الله سمهم كفار نحن والآخر نحن والكفار الله سماهم كفار الجبن منعهم من ان يقول نحن والكفار نحن ونحن و... والاخر الاخر منهم هو ما فيه كافر ما في للمسلم كافر لماذا سميها الآخر هو كافر سماه الله كافر نص القرآن فإن الله عدو هو عدو لك. فإن الله نص القرآن وقال انما المؤمنون إخوة وغير المؤمن ليس إخوة فاللي يقول ان اليهود نص على عقيدة نعم على عقيدة لكن بين عقيدة إيش إن قال على عقيدة صحيحة كفر وإن قال على عقيدة باطلة فهو مؤمن على دين باطل صحيح ما قال لهم على دين دي صحيح فهو مرتد أسهل الله السلامة العافية أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول ذكر أحد العلماء وجوب تعلم أنواع التوحيد وأنواع الشرك وتعريفاته وما يقتضيه وأنا رب منزل بين حقوق زوجي وأولادي ولا يتسنى لي طلب العلم إلا بشكل يسير ومتقطع فهل آثم على ذلك الحمد لله على خير تعلمين هذا الحمد أنت توحد الله في ربوبيته وأولوهيته وأسماءه تعلمين ان تعتقد أن من أشرك بالله في ربوبيته وأولوهيته وأسماءه وصفاته تكفر اليهود والنصارى انه وعليل باطل الحمد لله هذا هو نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول انا رجل مستقيم ولكن أجد قسوة في قلبي فماذا أفعل أفيدوني وفقكم الله لا تزكي نفسك يا أخي تقول مستقيم أرجو إن شاء الله أنا. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم مش ترىك أنك مستقيم مستقييم هو الذي استقام دينه وخلقه وعقيدته وهذا تضمن هذا لنفسك لكن أقول على أقول... أجاهد نفسي أجاهد نفسي على العمل والقصوة التي في قلبك عليك ان تزول هذه القسوه بالاكثار من ذكر الله والاكثر من تلاوة القرآن وحضور حلقات الدروس والعلم وصلاة الليل ومجالسة الصالحين والبعد عن قنوة الفضائية ورؤية الأفلام الخليعة والأشطاء السيئة والبعد عن قرناء السوء بهذه الأمور يتقوى ايمانك نعم أحسن الله إليه يقول السائل ما حكم السفر إلى بلاد الكفر للدراسة مع وجود المسلمين فيها وقدرة الشخص على اظهار الإسلام إن كان يكون مع المركز الإسلامي ويكون مع إخوانه ويدعو إلى الله هو على خير ويكون مع المسلمين مع المركز ومع إخوانه ولا يكون وحده فهو على خير وإلا فهو على خطر وذكر العلماء أنه لا يجوز الإنسان السفر إلا بشروط الشرط الأول أن يكون عنده علم يمنعه من الشبهات حتى في الشبهات المشكين الثاني يكون عنده دين يمنعه من الشهوات الثالث أن يكون سفره مؤقتا أن يكون السفر لحاجة مؤقت لا ينوي الإقامة إذا وجدت هذه الشروط يكون ما سفر إلا لحاجه لا بد منها حاجة مؤقتة ويكون عنده علم يمنعه من الشبهات ودين يمنعه من الشهوات أما أن يذهب وهو لا يستطيع أن يرد على الشبهات أو لا يبالي بالشهوات ويرمي نفسه في بين الكفار ولا معه زملاء يكون معه يتعاونون أو يكون في مركز الإسلامي أو يدعون إلى الله هذا في الغالب أنه أنه يرجع بعضهم يرجع عليها ذو الله مرتد ولا سيما الذين يطيلون المده يذهبون نعم تعلم تعلم لك رجع بدون دين ما الفائدة من التعلم تعلم طب وتعلم هندسة لكن رجع بدون إيمان بدون إسلام رسل الله السلام والعافية والله النار ما تعلم ذلك ما يزيد هذا العلم إلا وبالا ألزم على الإنسان دينه والمحافظه على دينه الدين الرأس المال فالسبسك به فضياعهم من أعظم الخسران بعض الناس يغتبط يغتبطون يغبطون الذي يبتعث هذا ما يغبط الذي يبتعث على خطر عظيم ولا بد أن تتحقق هذه الشروط وإلا فلا يجوز له السفر نعم احسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم الذي لا يفهم أساس التوحيد والعقيدة مثل الجدات والأمهات وغيرهم الجدات كيف الجدات ما يعرف يعني قص ولا ولا ما يعرف جداته ما يعرف الجدات ما يعرف عقاربه يعني ها الجدات ما يعرف العقائد او ما يعرف لا على الجدات مفصول مفصولات على الإسلام الجدات اللي عشتها المسلمين والحمد لله يعرف التوحيد وهنا على على الفطرة ولذلك بعض أهل الكلام الذين دخلوا في علم الكلام قال يا ليتني أن يموت على, العج... على عقيدة العجائز على الفطرة وقال يا ليت أن على عقيد... عقيدة, عقيدة عجائز نيسابو فالعجائز على التوحيد وعلى الفطرة ليعشنا من المسلمين والحمد لله نعم هذا السائل يقول ماذا عليه من كشف وجه الميت بعد تغسيله وتكفينه نعم الحمد لله أبو بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبكى قال طب تحيا وميتا نعم احنا ما يبقى يعني الحاجة نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم عن امارات الساعه ان تلد الامه ربتها الى المعنى تلد الامه سيدتها قال بعضهم وفيها تلد الامه ربتها يعني تكثر السراري والإماء فيتزوج الملوك والامراء يتزوجون يتسرون السراري العبدات والأمات، ثم تلد هذه السرية امه بنت تكون بنت الملك سيدة على أمها وعلى غيرها بنت الملك سيدة عليها تلد الأمة سيدتها، فتصور أمها ولدت سيدتها، وكذلك في الحدث تلد الأمة ربها إذا ولد, ولد صار ابن الملك، وابن الملك يكون ملك على أمه وعلى غيرها، فستكون الأمة ولدت سيدها او سيدتها لأنها بنت الملك أو بنت الخليفة أو بنت الأمير. تكون سيدة، وكذلك ابن يكون سيد ويكون أمير على أمه وعلى غيرها. فتكون تلد الأم ربتها يعني تكثر السراري في آخر الزمان حتى يتزوج الملوك الإماء الكثيرة فيلدن الأولاد فيكونون السياد على أمهم وعلى غيرهم نعم أحسن الله إليكم يقول ما حكم اطلاق الشخص على نفسه او على غيره مسمى علماني أو لبرالي ونحوها؟ العلماني هو المنافق. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الذي يظهر الاسلام وعبط الكفر منافق ثم صار بعد ذلك يسمى زنديق الزنديق يطق على المنافق ويمتق على على, على المتحلم من الدين ثم في زنديق يسمى لبرالي أو يسمى علماني في هو المنافق الذي لا يؤمن بالله في الباطن ولكنه يتستر باسم الإسلام ولا يستطيع إظهر الكفرة وتجدهم مثلا تجد العلماني أو المنافقين يحاولون يعني إفساد الإسلام والمسلمين نشر الفساد والبلاء لكن لا يستطيعون يخافون فإذا في وقت الضعف تجد مطالبون، مطالبون يطالبون بكذا بعضهم يطالب بقياده مرأة للسيارة يطالب بالغاء الهيئات يطالب بالغاء المعاهد الدينية والجامعات الدينية لينفقل به مرأة وبعضهم جوحان وكثير من الكتاب في بلدهم وفي غيرها علمانيون منافقون زنادقة لا يؤمنون بالله بالباطن ولا بالملائكه ولا بالكتب ولا بالرسول لكن لا يستطيعون اظهار ذلك وبعضهم عنده جهل وتقليد لغيره فالعلماني هو المنافق يسمى علماني في هذا, في هذا الزمان في زمن الرسول يسمى منافق وبعده يسمى زندي نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله لك فيها شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم يريدون أن تكون بلاد المسلمين بلاد إباحية مثل بلاد الغرب والكفرة يريدون أن تقود المرأة الى السيارة إذا قلت المرأة السيارة ماذا بقي فانفتح باب الشر كيف تقود المرأة السيارة وتذهب حيث شاءت ماذا حالها إذا صدبت، إذا صدبت صدبت مع شاب تتخضع له ماذا تعمل معه كيف تكلم رجل المرور كيف تذهب متى شاءت في الليل وفي النهار كذلك المطالبه بالغاء الهيئات حتى عن اكثر الشر والفساد والفواحش هؤلاء في قلوبهم مرض وبعضهم جهال وبعضهم مقلد بعضهم بعض لكن بعضهم في قلبه مرض ونفاق يريد ان تكون الامه الاسلاميه امه اباحيه مثل الكفرة معجب بالكفار معجب بما هم عليه لانه منهم اخلهم لهم وعلى دينهم نسال الله السلامه ونسال الله ان يكفيه شرهم وأن يجعل كيدهم في نحرهم. نعم، ولكن أولى أمورنا وفقهم الله فيهم خير كثير والحمد لله وقد يعني تكلم سمو الأمير وزير زرداخية وفقه الله وقال لن تقود للمرأة السيارة في بلادنا والحمد لله وصرح بهذا وقابلناه وصرح لنا بهذا وكتبنا له أيضا وكتب لأنه لن تقود وهو متحمس لهذا الأمر ويدين بهذا وأنها لن تقود المرأة السيارة في بلادها والحمد لله نسأل الله أن ينفق ولا تأمنا لكل خير وأن يخذل أعداء الإسلام والمنافقين وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن أكبتهم ويمحقهم ويقطع ذابرهم ويكل مسلمين شرهم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا دخلت المسجد ورفع الإمام من الركوع من ركعة الأخيرة فهل أدخل معه في الصلاة أم أنتظر حتى ينتهي ثم أدخل مع جماعة أخرى إذا جئت والإمام حتى في التشهد وليس معك احد تدخل وإن كان معك أحد فأنتم بالخيار إن شئتم دخلتم مع الإمام وإن شئتم انتظرتم حتى يسلم الإمام ثم تصلون لأن الصواب أن, أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة فإذا رفع الإمام رأسه من ركعة الأخيرة فاتت الجماعة والجماعة ما تدرك إلا بركعة والجمعة تدرك بركعة والوقت تدرك بركعة يقول النبي وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فالوقت يدرك بركعه والجماعة تدرك بركعه والجماعة تدرك بركعه فإذا كانوا جماعة هم بالخيار إن شاءوا دخلوا مع الإمام ولكن تفوتهم فوات الجماعة وبعض العلماء يرى أنه يدرك فضيله الجماعة بمجرد تكفير الإحرام والجلوس لكن الصواب أنها لا تدرك الا بيدرك ركعه فإذا كانوا جماعة وأحب أن ينتظر حتى يسلم المسلم حسن وإن كان واحدا ليس مع أحد يدخل معه ولا يقول أن أنتظر يمكن ما يأتي أحد نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول أنا دائما تكون صلاة الفجر صعبة علي مع أني أضع المنبه والجوال وأكلم الأهل ومع هذا كله لا استيقظ للصلاة إلا كل ثلاثة أيام فما الحل؟ الحل أن تنم مبكر هذا الحل الأول متى متى تنام؟ لو سألنا السائل لا أخبرنا في شخص يسأل يقول أنا عجزت وتعبت ما استطيع قلت متى تنام قال والله نام الساعة الواحدة أو الواحدة أو النصف قلت كيف تريد أن تتقوم أن تتنام الساعة الواحدة أو حتى الساعة العاشر لماذا تسر؟ أنت صادق تريد أن تقوم صلاه الفجر نوم بعد الصلاة نوم الساعة التاسعة نوم الساعة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء أو إلى فراش تنام الساعة الواحدة تريد تقوم صلاة الفجر ما يمكنها. شوفه مستحيل جثة هامدة يعني تنام قبل الفجر ساعة أو ساعة وانت شاب وتريد تقوم ها حتى حتى الشاعب ما يستطيع يقوم ساعة ساعه ساعة فكيف بالشاب أول شيء نم مبكر إذا لم تحقق هذا الشرط فلا, فلا تستطيع نم مبكر ثانيا عليك أن تجعل ساعة منبه أو أحد من أخوان ثالثا يكون عندك إحساس وشعور ورابعا قل الأكل في في الليل خفف في العشاء لهذه الأمور تريد تصلي الفجر لكن أهمها تنام مبكر إذا حققت هذا الشرط وإلا فأنت لست بصادق يقول انه يريد أن يقوم وما ينام إلا متأخر ليس بصادق إذا كنت صادق تريد أن تصلي الفجر نم مبكر اترك الاعمال الأعمال اترك الجلسات ضحي بها لله قدم محبة الله على محبة السواليف والكشتات والجلسات أمام التلفاز وامام القناة الفضائية والدورية التي بينك وبين الناس إلى الساعة 12 والساعة واحدة والساعة 22 تركها لله خالت تكون وقت آخر خالت تكون الجلس بعد الظهر ولا يكون بعد العصر وقت آخر لا يكون بعد العشر إن كنت صادقا نعم الله إليكم. هذا سائل يقول ظهرت ظاهرة الأخذ من اللحية وتخفيفها بالدعاء أن هناك خلاف بين العلماء فما توجيهكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم حف الشوارب وارقل اللحى خالهم مشركين خالهم المجوس وبعضها وفروا اوفوا اعفوا هذه اوامر والحجه في كلام الله وكلام رسوله ليست العبره بكلام الناس كلام الناس وضل كلام الله وكلام رسوله قال تعالى فين تنزلتهم في شيء فوردوه يا الله والرسول وهذا كلام الله وهذا كلام الرسول قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وما اتاكم الرسول فخذوه وهذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل من يكون أمه مسلمة وأبوه مسلم وهو مسلم موحد ولكن نرى عليه إذا أدركته المنية علامات سوء الخاتمة إما أن يتقلب وجهه إلى السواد أو لم يكن ينطق الشهادتين فهل يدلنا هذا على أنه سوف يعذب في القبر هذا أمره الله الله تعالى هو الذي يعلم في القلوب يعلم في النيات إذا كان مؤمن موحد مات على التوحيد الحمد لله وهو على خير عظيم نعم أحسن الله إليكم يقول السائل السلام عليكم بدات تنتشر كلمة هذا على عقيدة سليمة ولكن على منهج غير سليم فما معنى هذه العبارة وهل هي صحيحة إذا كان على عقيدة سليمة الحمد لله المهج كان مقصودا المنهج العمل نعم لا بد أن يكون العمل موافق للشريعة العمل الصلاة والصيام والزكاة والحج وبرل الوالدين وصله للرحم واحسان إلى الناس وكف الاذى هذا إذا كمقصد هذا نعم لا بد يكون على العمل الصحيح مع العقيدة السليمة العقيدة سليمة والعمل صحيح نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يجوز أن نبارك للمسلمين بيوم الجمعة نبارك كيف يعني تدعو تقول بارك الله لكم في يوم الجمعة كأنه عيد يعني. ها وعيد عيد اسبوع لكن ما التهنئه في العيدين في عيد الفطر وعيد الاضحى هذا التهنئه اما في يوم الجمعه عيد اسبوعي ما ما ليس بمشروع التهنئه فيه ما يهنئ التهنئه ما هو مشروع في يوم الجمعه نعم لكنه يوم عظيم وهو قال النبي من, من خير أيامكم الجمعه فيه خلق ادم وفيه بطن الجنه وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعه وفيه ساعه لا وفيه عبد المسلم صلى الله عليه وسلم اعطاه اياها نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل يصح النفث في الصلاة عن يسار الشخص إذا جاءه وسواس وهل هذا مشروع وما كيفية النفث في الصلاة إذا كثرت الوساوس نعم إذا كثرت فله ينفث كما شر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة ينفث قليلا عن يساره ويصحر له من الشيطان إذا كثرت واشتدت عليه نعم هذا سائل يقول اختلف العلماء في قراءة الفاتحة للمامومين فما الصحيح في ذلك نعم جمهور العلماء على أن قراءه المأم... الامام في الصلاة الجهريه تكفي عن قراءه الإمام وقال اخر من اهل العلم ان الفاتحه لا بد من قراءتها حتى للماموم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والجمهور بقوله تعالى وإذا قرأ القرآن نعم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبحديث وإذا قرأ فأنصتوا قالوا هذا دليل على أن المعموم لا يقرأ وينصت ولهم أدلة أخرى أيضا ومنها أن موسى كان, كان يدعو وهارون يؤمن فقال الله تعالى قد اجيبت الدعوتكما هذا أكثر علم وذهب أخرون من العلم إلى أن الفاتحة مستثنات وأن وما مستثنى من قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا مستثنى من ذلك الفاتحه لعموم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وليقول النبي صلى الله عليه وسلم علكم تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا قال لا تفعلوا الا قال لا تفعلوا إلا القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وهذا الأرجح لي هذا هو الارجح ان قراءه الفاتحه مستثناه تقروها في سكته الامام فايما كله سكتات تسردها تكون مستثنعه الفاتحه هذا هو الصعب نعم احسن الله اليكم يقول السائل اعاني من وسواس شديد في الصلاه ولا استطيع الخشوع فهل انا آثم بذلك وما علاج ذلك علاجه الجهاد جاهد نفسك جاهد ودافع هذا الوساوس وانت على خير والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا المجاهد موعود بالهدايه وقالوا من جاهد فانما يجاهد لنفسه دافع هذا الوساوس وغالبها وجاهد نفسك على حضور القلب وانت على خير نعم الله إليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم عليكم السلام هناك من يقول أن الرجل الذي يعبد قبرا ويدعو الناس إليه لا يسمى مشركا وإنما يقال أنه أشرك فهل هذا القول صحيح على إطلاقه لا هذا هو المشرك يقال أشرك ويقال مشرك ما في فرق بينهما أشرك ومشرك ما في فرق له. هذا كلام ولا معنى له فالذي يعبد القبر يقول اشرك ويقال مشرك ويقال فعل شركا ويقال يعبد الها غير الله كل هذا يسمع له. ويقال انه كافر ويقال مرتد كل هذا يسمع له ويقال اشرك ومشرك هذا كلام لا معنى هذا كلام هذا ما, ما يقول الانسان يفهم الكلام بليه. هذا الكلام. نعم احسن الله إليكم هذا سائل يقول ما الواجب على المسلم تجاه عقيدته عندما يرى من يتهكم بإصول العقيدة ويشكك فيها في الصحف السيارة، نعم هذا كما سبق رد على الإسلام، من سخر أو استهزأ بالله هو بكتابه هو بدينه، فهذا ردت على الإسلام عليها بالله عليه قال ينصحه ويكتب ويرد عليه ويحذره، نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول بعض الأعمال يشوبها بعض الرياء. فما العمل للخلاص منه وجزاكم الله خيرا عمل الجهاد جهاد النفس جهاد جاهد نفسك على الاخلاص واستحضر عظمه الله وانك تعبد الله ولا تعبد غيره جاهد نفسك واذا طرأ الرياء ودفعه الانسان فلا ضر الانسان نعم وجاهد نفسك لله نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل اصول العقيده يكفي فيها التقليد أم الواجب فيها معرفة الدليل ومدلوله؟ نعم العاقِيدة ما ما في تقاليد إنسان يعرف ربه وعرف دينه ونبيه هذه أصول يعلمها المسلم كل مسلم يعلمها نعم. سن الله إليكم يقول أشهد الله أنني أحبكم فيه حبك الله وسؤالي هو متى يقع العبد في شرك المحبة وهل إذا أحب أحدا وأطاعه في معصية في معصية الله يكون مشركا يقع الإنسان في شرك اذا إذا أحب غير الله بأن خضع له وذل بان يخضع له ويذل كحال المشركين الذين يسوون آلهة آلهة بالله عز وجل كما قال الله تعالى عنهم أنهم قال فكوكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس يجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين سوهم بالمحبة ما سوهم في الخلق والرزق والإماتة فمحبة محبة العبادة ويلزم منها الطاعة التي تستلزم الطاعة والانقياد وتقديم قوله على قول غيره أما مع المحبة الطبيعية كمحبة المال، محبة الولد، محبة الصديق، محبة الوالد لولده، هذه محبة رحمة وإشفاق، محبة الولد لوالده محبة اجلال وتقدير، محبة المشارك في الصناعة أو تجارة، محبة المال، محبة الصديق، هذه هذه محبة طبيعية، المحبة التي الممنوعة هي المذكورة في قول الله تعالى. قل كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربى حتى ياتي الله بأمره والله لا أهد الفاسقين من قدم واحد من الصف الثماني على محبة الله هذا عليه الوعيد الشديد قدم محبة الآباء أو محبة الأبناء او محبه الاخوان او محبه الازواج او محبه العشيره او محبه الاموال او محبه التجارات او محبه المساكن قدمها على محبه الله ورسوله مثلا من تقديم محبه الله يتعامل بالرباع هنا قدم محبه على محبه الله ورسوله امره الله بنهه الله عن الرباع فتعامل بالرباع محبه الولد اطاع والده مثلا في في المعصيه فعصى امره والده فعصاه قدم محبه الولد او الوالد على محبه الله ورسوله وهكذا تجارات والمساكن وغيرها فاذا أحب مثلا غير الله وطاع في معصيه الله هذا هو ينافي في محبه الله من ذلك ان يحب مشرك ويطيعه في معصية الله عز وجل أو يطيع في الشرك، فهذا قدم محبه غير الله على محبة الله، وقع في شرك المحبة. نعم. يقول رجل توفي بالمملكة ودفن بها وغسل وكفن في مسجد يكفن فيه الموتى، ولكن الكفن لم يدفع حقه لأنهم من صدقات المسجد. هل واجب دفع حق الكفن؟ الكفن الذي أخذ من صدقات المسجد يعني صدق به على على الأموات أو لا بد من دفع ثمنه؟ يدفع ثمنه ويدفع ثمنه من اذا كان يدفع ثمنه من تركه الميت قبل من التركة التركه فان لم يكن له تركه يدفع احد اقاربه احد الذين ينفقون عليه هذا لا بد منه كفان الكفان الكفن. اجره الكفان وجرت حفر القبر واجره التغسيل هذه فرض كفايه إذا لم يوجد احد يتبرع يستاجر يشتري له كفان يستاجر من يحفر له القبر يستاجر من يحمله ويدفنه لا بد منها هذه له ولي كيف يكون هذا ما دفع كيف كف ولا دفع من اللي أعطاه الكفان هل له متبرع أو ولي السؤال هذا ينظر يرجع إلى وليه نعم حسن الله إليكم هذا سائل يقول من سب الصحابة وهو جاهل هل يعذر نعم هل يعذر بجهله كيف جاهل كيف يكون الجهل في هذا كيف يصب الصحابه هو جاهل هل يكون كاف؟ أين يكون الجهل؟ متى يوجد الجهل الآن؟ مش جاهلون بأي شيء، جاهل ما يعرف الصحابة هل يوجد الجهل هنا؟ ما في جهل هنا. اللي سب الصحابة زندي قال ما في جهل. اللي يسب الله وحده يسأل يقول اللي يسب الله هو جاهل. في أحد جاهل يسب الله هو جاهل، ها؟ يسب الله هو جاهل في أحد جاهل او يستهزئ بالله هو جاهل. هذا مرستة ما في جهل في هذا. ما في جهل هذا. الجهل فر من الخفيه الخفي لكنه واضح هذا. يسب الصحابه هو جاهل جاهل من شيء شهر بالصحابة ما يعرفهم كيف يكون جاهل ما في جاهل هذا هذا ما سبقهم لمرض في قلبه ان شاء الله نعم هذا سائل يقول ما حكم قول السلام على حضره الرسول هذا هذا مبتدع السلام على صلاته والسلام على رسول الله كما كما علم النبي اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لا تبتدع كلمة حضرة ما لا يصل تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم نعم يقول السائل ما حكم السفر للخارج للنزهة ما ينبغي لا يسافر لا بد السفر كون لحاجة ولا سيم الشاب لا ينبغي له نسافر بل عليه ان يلزم بلده وأن يحذر من الوقوع في فيما حرم الله عليه نعم السؤال الأخير يقول ما حكم الطريقة الصحيحة التي نربي أولادنا عليها من التوحيد وكيف نؤصل ذلك عندهم الحمد لله تربي أولادك على حفظ القرآن الكريم تلحقه من المدارس تحفظ القرآن وتربي على كتب التوحيد وكتب العقيدة يتدرس في المساجد تحفظ الأصول الثلاثة القواعد الأربع وكشف الشبهات هذه اصول كتاب التوحيد يحفظ فيها في المدارس وفي في الحلقات بالدروس العلمية والحمد لله نسال الله ان يوفقكم للثبات على دينه والاستقامه عليه نولي ذلك والقدر عليهم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى اله